اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم